اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من الله حديثاً لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيراً المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرًا وتدبيرًا المُتعالِي بعظمته ومجدِه الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا لا إله إلا الله أولٌ بلا ابتداء وآخرٌ بل لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا اله الا الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولا ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التولاب بشديد العقاب ذو الطول لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب وصدق رسوله النبي الامي الهاشمي عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله اللہ رب العالمین اللهم لك الحمد كلُّه، ولك الشُكرُ كلُّه، وإليك يرجع الأمرُ كلُّه، على نيتُه وسرُّه فأهلٌ أنت أن تحمد وأهلٌ أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير نحمدُك يا ربنا أن أوجدتنا من العدم، وفضَّلتنا على سائر الأمم اللهم لك الحمد بما يسَّرتَ لنا صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس لك الحمد ربنا كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وَجَ حْزاننا وَذه بَهُ مِنَا وَغمومن وَسابِقَناَا وَدَللنا إ جَاتِكَ جّاتِ النَّعم اللههُم مذكرن مِنهُ نُ الصن وَعلمِمنا منِنهُ جَهِلنا وَرزُقْناتِلَ وَتَهُ آنا الليلِ وَطْر فَ النَّهارِ على الجههِ الذي يُرضكَ اللههُم مجعلنا مَِّ يحلّ ح ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا, من اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه و حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياءا ولابصارنا جلاءا ولاسقامنا دواءا ولذنوبنا ممحصا وان النار مخلصا وان النار مخلصا وان النار, النار مخلصا اللهم وأسكنا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عن النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين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 اللهم انقُلنا بالقُرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر إلى الغناء ومن الذل إلى العز ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سابق ويا مع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت صلِّ على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا يا مولانا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا آفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لكرضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا أعنتنا على أدائها، ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا، إلهنا، إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك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 ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والالف بين قلوبهم واهدهم سبلا السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وابصارهم وقواتهم ما ابقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تُعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك أن تُعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تُعْتِقَ رِقَابَنا من النار ورِقَابَ آبائِنا وَأُمَّهَاتِنا وَأَزْوَاجِنا وَذْرِّيَاتِنا ومن أحبَّنا فيك ومن أحببناه فيك وإخواننا المسلمين يا رب العالمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفه من خير وصحه وسلامه وسعةِ رزق فاجعل لنا منه وافر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه الحظ والنصيب وما انزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفِر لجميع موت المُسلمين الذين شهِدوا لك بالوحدانيَّة ولنبيِّك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفِر لهم وارحمهم وعافِهم واعفُ عنهم وأكرِم نزولهم ووسِع مُدخَلَهم واغسِلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس وجازِهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغُفرانًا حتى يكونوا في بطون الألحاد مُطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقُلهم جميعًا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخنود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود برحمتك يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك واعبلنا غنى لا يطغينا وصحه لا تلهينا واغننا اللهم بفضلك عمن عن اغنيته عنا واجعل اخرك لامنا من الدنيا شهاده الا اله الا الله وان محمد رسول وتوفَّنا وأنتَ راضٍ عنا غيرَ غضبَان اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم بيض وجوهنا اللهم بيِّض وجوهنا اللهم ثقِّل موازيننا اللهم يسِّر حسابنا ويمِّن كتابنا وثبِّت على الصراط أقدامنا حتى لا نهوي في نار جهنم على رؤوسنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا جوار نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربه لا نظن بعدها ابدا يا ذا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عز جارك وجل ثماؤك وتقدست أسماؤك أنت المستعان ومنك الفرج وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا المسلمين في بعض البلدان اللهم فارف عنهم الضر اللهم فارف ارفع <تصفيق> الضر عن المتوررين اللهم ارفع الضر عن المتوررين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينه المعتدين الغاصِبين اللهم ان ان اخواننا هناك في حاله لا يعلمها الا أنت اللهم انهم مغلوبون فانصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم وحفات فاحملهم وجياع فأطعمهم وعرات فاكسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أك... الصلاة فيه قبل الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إن الصهائنة المعتدين قد, بغ قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان قتلوا النساء قتلوا النساء ونثروا الأشلا وأراقوا الدماء اللهم فكل اخواننا المسلمين المستضعفين هناك وفي كل مكان اللهم شدد شمل اعدائهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعلهم غنيمه للمسلمين اللهم لا تمكن لهم في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل امرهم في سفال وكيدهم في ضلال وسعيهم في وبال إِنَّكَ أَنْتَ الله الكريم الْمُتَعَالِ اللهم أصلِح حال إخواننا في العراق اللهم احقِن دماء المسلمين في العراق اللهم إنهم مظلومون فانصُرهم اللهم ارفعِ الحصار عن المحاصرين اللهم ارفعِ الحصار عن المحاصرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين وقضِ الدينَ عن المدينين واشفِ مرضَانا ومرضَ المسلمين وفُكَّ أسرَ المأسورين وارحمِ الموتى من المسلمين يا رب العالمين إلهنا ليس في الوجود ربٌ سواك فيُدعى وليس في الكون رَإلهٌ غيرُك فيُرجى نسألك اللهم أن تتقبل دُعاءنا اللهم تقبل دُعاءنا وصيامنا وقيامنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعدق رقابهم من النار اللهم فاكتبنا ممن اعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعد علينا لدي وقد تحقق لها العز والنصر والتمكين اي هذا الجلال والاكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظهم من الافكار المنحرفه والمسالك الضاله واصمهم من الافراط والتفريط والغلو والجفاء وافك التفجير والتدمير والتكفير والتخريب والإلحاد والتغريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم زيِّنهن بالحجاب وجمِّلهن بالحياة والعش والعفة والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق علماءنا اللهم وفق علماءنا لبيان الحق والدعوة اليه اللهم وفق دعاه الاسلام واجمع قلوبهم على الكتاب والسنه واجمع على الكتاب والسنه واجمع على الكتاب والسنه اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده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 لما سألك منه نبيُّك صلى الله عليه وسلم وعبادُك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيُّك صلى الله عليه وسلم وعبادُك الصالحون اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم على أداء رسالتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق رجال أمني اللهم وفِّق رجال أمننا اللهم اجزهم خيرًا على ما يبذلون من حفظ أمننا والمرابطة على ثغورنا اللهم ثبِّتهم وصبِّرهم واجزهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتاهم واقبل شهداءهم ووفِّق أحياءهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ارلل شركه والمشركين ودمر اعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وافقه لما تحب وتربى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وافقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم كن لهم على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم وفق جميع أولاة المسلمين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ننصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سد برميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع قلوبهم اللهم ننصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أدم الأمن والأمان في سائر بلاد الإسلام اللهم ارفع الفقر والجهل والمرض عن أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد آمنةً عزيزةً منيعةً بعز الإسلام يا ذا الجلال والإكرام حائزةً على الخيرات والبركات سالمةً من الكوارث والفتن والشرور والآفات يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا عزيز يا وهاب اللهم يا عزيز يا وهاب سلِّم العالم من شرور القتل والعنف والتخريب والإرهاب إنك أنت العزيز الوهاب أخص بذلك بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام وانشر الأمن والأمان在 وسائر بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح وسائل الإعلام اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام اللهم اجعلها وسائل توجيضها ودعوة وتربية لما فيه الخير يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح مناهج التعليم في بلاد الإسلام وولي على الإعلام والتعليم وسائر ثغور المسلمين الأمناء الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم رُدَّ عن المسلمين حملات الإعلام المُغربة المُعادية للإسلام والمسلمين اللهم وفِّق المسلمين لإظهار الصورة المُشرِقة عن الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء إليك هذه مواصينا الخاطئة بين يديك نسألك اللهم مسألة المساكين ونبتهل ابت إليك ابتهال الخاطئة خائفين ونسالك مساله الخاضعين مساله من خضعت لك رقابهم وذلت لك أموفهم ورغمت لك جباههم وذرفت لك عيونهم هان صبنا اليك وجوهنا ورفعنا اليك كفنا فاللهم لا تردنا خايبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين ولا عن بابك مصدودين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه اللذين وفي هذا الحرم الشريف إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين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 وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين يا مجيب, يا, مجيب يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا من لا تبرمه أسئلة السائلين يا من يعلم ضمائر الصامتين يا جابر كسر المنكسرين يا من لا يزداد على السؤال إلا تفضلا وإحسانا يا من يرى حب الملحين في الدعاء نسألك يا مولانا أن تتقبل, أن تتقبل دعاءنا أن تتقبل دعاءنا أن تتقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للعباء الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. ومنك, الإجابة. ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الابراء وصلي على محمد وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار المهاجرين منهم والانصار والتابعين و تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين